وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال البزار أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها ورواه الترمذي عن بن دار عن عمر بن عاصم به نحوه انتهى منه وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ومما يؤيد ذلك ما ذكر الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها ثم قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات انتهى منه ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجد كما أوضحناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك والأحاديث الصحيحة الدالة على الحجاب وبينا أن من أصرحها في ذلك آية النور مع تفسير الصحابة لها وهي قوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لها والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد بها يدخل فيه ستر الوجه وتغطيته عن الرجال أن ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن كما قالته عائشة رضي الله عنها وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي المنصف فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها بحضرة الأجانب فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن دريك عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين الأولى هي كونه مرسلة لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور الجهة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاه. قال فيه في التقريب ضعيف مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت في الصحيح قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال صدقنا. فإن أكثر كنا حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقرطهن وخواتمهن انتهى هذا لفظ مسلم في صحيحه قالوا وقول جابر في هذا الحديث سفعاء الخدين يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديها ولما علم بأنها سفعاء الخدين وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها وأقرها على ذلك بل غاية ما يفيده هذا الحديث أن جابرا رأى وجهها وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآها سافرة وأقرها على ذلك ولا سبيل له إلى إثبات ذلك وقد روى القصة المذكورة غير جابر فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر أبا سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وذكر غيره عن غيرهم الحديث ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم وقوله فقامت امرأة من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء مخففة وفي بعض النسخ وسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه وفي رواية ابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدين هذا كلام القاضي وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسط القوم أسطهم وسطا ووسطة أي توسطتهم انتهى منه وهذا التفسير الأخير هو الصحيح فليس في حديث جابر ثناء البته على سفعاء الخدين المذكورة ويحتمل أن جابرا ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها لأن سفعة الخدين قبح في النساء قال النووي سفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد وقال الجوهري في صحاحه والسفعة في الوجه سواد في خدي المرأة الشاحبة ويقال للحمامه سفعاء لما في عنقها من السفعة قال حميد بن ثور من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع اشاء مطلع الشمس اسحما قال مقيده عفى الله عنه وغفر له السفعه في الخدين من المعاني المشهورة في كلام العرب أنها سواد وتغير في الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي يبكي أخاه مالك تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيبا ناعم البال أروع فقلت لها طول الأسى إذ سألتني ولوعة وجد تترك الخد أسفع ومعلوم أن من السفعة ما هو طبيعي كما في الصقور فقد يكون في خدي الصقر سواد طبيعي ومنه قول زهير بن أبي سلمى أهوى لها أسفع الخدين مضطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك والمقصود أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه وبعض أهل العلم يقول إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال لقبحها لها حكم القواعد التي لا يرجون نكاحا أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى سوف ندعو إجابة المؤلف على أدلة القائلين بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها بحضرة الأجانب إلى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم حين ذاك نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته